على باني ماكيش غايه راه غابن كل لي مراية عادو داوي المطلوم هاكيد خمسيهم مليون يامي اضحت عليك دمعتي انت يا وين كنتي Die amara die hakti die chi hil Maak Ik heb geen tijd. We blijven hier nog steeds. Het is een beetje te veel. Het is een beetje te veel. Het is een beetje te veel. Het is een beetje te veel. من شهد العوجة شحت الصغيرة تايا ندي خويا والمهدي أخوية أخوية الصغير نديتو اخويا ومر الباراس وناس البهديدة فيرو فيرو بلاكونو نصرو خويا الشيز وامير الشايور غشي بالشاور انا بالي ما كاينش راه غامنك ديم ورايا وينا راكي تخلصيهم اليوم ها الوعره قاولك تشوفيهم تسوبري اي يا تبغي الصراحه عشك سايت تمحه بالعقليه بدلت كي بدينا نشي كبيره تاع أشقك سعيد تمحى العقليات بدلتا تنكيم دمن جيتك بردته مربع خويا طايبي وناس عبد وناس من السرير بريا عند راحنا خويا خذين ونسمع نفصال مجد مجد سنتي برا نوري خويا خاميني بس فيف حسون ويسمين ونسمع غوطة بلا خويا ملياردير ونبونا tot van af, die Ik zie het bijna, ik zie het niet om me schamen. Van die hoer die op is rij. على بالي ماكيش غايه راه غابلك عندي هادو داوي المطلوم راكي تخلصيهم اليوم توليلك كوكي شوخ معاكش فراسو وفرونس عندي غيمه البيضه والباقي قاع زيادة انتي عمرك ما كنتي ليا المكتوب مكتوب تمك عليا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 Zie je ja, in kunt